فإما منن بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبن وبعضكم ببعض. والذي نقتل في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم وكأي من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 فيها أنهار من ماء إن غير آسيء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشالبين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وعفارة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقى ما أنحمى فقطع أمعاءهم ومنهم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 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفذ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا تُوُفِّيتهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ لِقَوَانِعِهِمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ رَأَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو وَأَخْبَارَكُمْ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسله من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 السلم وأمتم الأعلون والله معكم وليت لكم أعمالكم إنما الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيحفكم تبخل ويخرج الضانكم